وَإِنَّهُ inna hufi, umilkita biladajina la lijun haki. Ufanauduribu anku muzikos, man وَكَمْ أأَررسَلناَّ مِن إَّ بِّ فيِي الأووَل وَماَا يَأتهِم مَِّ بٍِّ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 والالَّذينَ الزَّلَمِنَ السَّمَاائِمَا أَمْ بِقَدَنَ فَأَ شَرنَّابِ فَأَ شَرْنَّ بِهِ ببلَلْدَةَم مَيتَن كَذَلِكَ تُخُرَجُ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 سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرَصُونَ Ām ātėna įm kitābam min qablihi, fėm bėhi mūs tam sikūnų. Bėl kālu īinna Wakadhani Kema Seldamin Kabili Kafi Kab Yatin Nadirin Illa kwa la muzrafuha, Illa kwa la muzrafuha in تَدُونَ قَالَ اَو لَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ اَبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَذُرْ كَيْفَ كَانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء حَ جَ أَهُ الحّ وَرَسُولبِ وَلَ جَ أَم الحَ قالوا هذا صح قالوا هذا صحرُ وَإَِّ بِ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 La Vertinės galės, trestas eseriųanę ar mevytos, pentruolios ir atvysiu, lömbų išsietų agramių. Pabūcinės galė sultandikės ir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 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ آنَ قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وبينك وَليا لَتَ بَيْنِي وَبَينكَ بُعددَ الْ المَشِ قين فَبِس الْقنين وَلَ فَعكُم اليَوْمَ إظَّلَمتُمأَكُم فيِي العذاابِ Vizdصل ar илиš найти a cover leur mojo mūsų ud UE. Dienu, kad nori točiuos bur 나는, to أَوْ private ir savo. Tai nėra Fas tamsik bil ladhi uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim wa innahu ladhikrun lak wa liqaumik wa sawfa tusalun ado celebrateis Ikiusmą V여 priveldiant Mesiu Ikiusmė Jeist jau Vesfrontė VUB BU pur Kėmen Ikiusmė V faded Mesiu during Dab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 أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَتِلِينَ إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونْ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ Ďin illa ir lai abdu, anamna aalaihi, vėlėme, mėliau, mėliau, būti įsiraiin. Ďin, įsiai, įsiai, mėliau, mėliau, mėliau, وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونْ هَٰذَا صِرَاطًا وَلَا يَصُدُّكُمْ لَكُمْ عدو مبين ولما تَقُولُ قد جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ قَالُ قَد جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وربكم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 الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون Alladheena amanu biayatina wa kanu muslimin udkhulu aljannata antum wa azwajukum tuhbarun yutafu alayhim bisahafin min dhahabin wa وَفِيهَا مَا viskas yra publies. Bet ašÖrintooo aš. Bet ašėkai ačnius turėti mes لَكُ فيهَا فَكِهَةٌ كَثَةٌ مِنهَا تَأكُلُ إِ المُجرِمينَ فِي عَذَابِجَهنَّ مَ خَالِدُ لاَا يُفَتَّر عَنْهُم وَهُم فيِيهِ مُبِسُون وَماَا ظَلَم نوم كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كانهون Anydy jau mūsu k Studiova, no yません manau m savouras! 17 Manau tautau, ni Norėtės gerą sauv tekrarų nusvaroje grateful at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 Kola yra saelta, mama, kola, kova, mama, kula, kula, kula, kula, kula, kula, فاصفح عنهم وقل سلام وقل سلام فسوف يعلمون